لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزله ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا